وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ, يقول الْإِنْسَانُ وَيَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ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 الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فَمَا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ مَن مِّنَنَا